ونفس كربل المكروبين وقض الديون عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب الناس أذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك لا شفاء الا شفاؤك لا شفاء الا شفاؤك شفاء, شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من سيئ الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من سيئ الأسقام اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات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 وحب عمل يقربنا الى حبك اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك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 ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب هممنا وغممنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته انا ليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفه عين ولا أقل من ذلك اللهم انا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك سبحانك وبحمدك اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين اللهم انج المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم انج المستضعفين من المسلمين في كل مكان اللهم المستضعفين من المؤمنين في كل مكان I'm gonna make